بسم الله الرحمن الرحيم بسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يوزعون حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ النمل قَالَتْ نَمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ, يا أيها النمل يملد خلو مساكنكم لا يحطم لا سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبس مضاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك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 وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك, وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين لا هو عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه لا يأتيني بسلقان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 129. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 117. من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تؤمنين قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أَعِزَّةَ أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن نهم منها أذل ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه واواتينا العلم من قدرها وكنا مسلمين 115. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُدَجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٍ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رمض يفسدون في الارض ولا يصلحون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آم الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم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 وقرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او خلفاء الأرض ا مع الله قليلا ما تذكرون ان في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي وحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أن 119. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 129. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 120. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا, وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نَحْنُ آباؤنا من قبل إن هذا 117. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الهجيمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن أُمَمَ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ لِنَنَيَّكَلِب بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِيمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل توه داخلين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 أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتل القرآن. فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون